قبل المجحة قبل المجحة قبل المجحة عصليم أهلا وسهلا بكم مستمعين وين ما كنتم مينما تصلكم وجهة راديو كافام أجمل وأحلى وأطيب التحية موسيقى <تصفيق> رمزي محمدي من وراء الميكروفوني سلام عليكم الناس كل من الناس وكل نداة ساح من الأجهزة الكونسولات بشيه رافقني اليوم كالعادة في برنامج جقبل المدفع وسهلا أهل وسهلا ورحبا بيك أهل وسهلا بيك رمزي عبير أهل وسهلا ورحبا بيك تحية كبيرة لناداة على جهاز, على جهاز الكونسولات حما السامالي كيف كيف مستمعينا مستمعاتنا اهلا وسهلا مرحبا بيكم على موجه اذاعه القصرنا فان 107.6 قبل المدفع حلقة جديدة بش تواصل معكم حتى للسبعة نتاع العشيه جاونا يظهر لي تعرفوه يظهر لي حافظوه جاونا يا رمزي ديما جديد ديما عندنا المسابقات ديما عندنا جوائز دونك خليكم على 107.6 ما تبدوش الموجة عبير اش نحول لك يا عبير السلامه اسيما السلامه رمزي نسلم زيد على في الكوتي تكنيك علان ادهم محمد <تصفيق> اكيد اكيد اكيد مستمعينا اللي اختاروا موجاتنا موجات إذاعة القسينة في اكيد سبعة فاصل ستة أكيد حلوة جديد يرافقكم عشوية كل من 5 ل7 أي. أي. هذا. برنامج جديد أكيد كل يوم عادنا جديد <تصفيق> <أي. تصفيق> ده دوم خلينا نفكر السادة المستمعين سبعة وسبعين أربعمائة رقم الهاتف تروى www.facebook.com/casserinfm صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نجم تحطوا ليكو مونتير متاعكم على الпублиكاسيون متاعك بل المدفع وتنز مزادة تسمعونا أون لايف أونستريمنج على تروى www.cfm.tn رمزي وسام زده كيف كيف مستمعينا اليوم النجم يربحوا معانا بونتا شابة 20 دينار من عند تشوز كلاس آه. تشوز كلاس في تجول الإكسبيسيون بطبعه وخاصاً ديرير موم على العرض اللي لعمر تشوز كلاس ال المستمعين إذا كان يحب يبى يقضي من غادي يعني أي مستمع إذا كان يقضي بخمسين دينار فما فوق يدخل في القرعة يدخل في القرعة ويربح بوند أشابة ثلاثين دينار إذا كان قذاب أكثر من مائة دينار يدخل في القرعة ويربح خمسين وثلاثين دينار وإذا كان يقضي أكثر من مئتين دينار يدخل في القرعة ونجم يربح ليلة العيد في السحب منتع ليلة العيد نجم يربح حتى بوندا شاب خمسمائة دينار يقضي به خمسمائة دينار تقضي العشرة من ليلة نجم وولاده وحميتو وحميتو ولوزتو مثل ما كنت تعرف <تصفيق> رمز لوزتي ولوزتي فهمت شو الله يبن مع يبندر لحميتهم فهمت شو عليه إيش شو بيقول سام بعد ولوزتو قال لك زي ذا يا رمز وقال لك ولوزتو رمز رمزي, <تصفيق> و... و... رمزي بلهي على الاسامي هذا رأيت بالرسمي الرسم رأيت إشكالي كبير أراه في المجتمع تونس كيفه تو باللي فش مرت هالوزتك <بسكت> أو... لوس بيت معتها هي.. تبدأ تحكي الأخرى والله مشيت مع لوسي الحمام <متحدث> يودي ولا حمام ولا لوسي ولا بوستقايا يودي بالرسم يا رمز يا رفاه همالي حكي بي ذيته ونشوفوه تعرف بوحد مختص وحمات. هشنو حم حمات إيش معناته؟ لا الحمات لا الحمات معروفة يعني دي من اول التاريخ. يعني الكنة. الكنة, الكنة الحمات والكنة. انا تفسير عربي في الكنة. لوزتي ما هيش ما هيش بي اخويا بيعطيني الكنة موجودة في الفهرس كل الفهرس, الفهرس في <تصفيق> الكنة. رح نحن عنا عنا ذي فيته وبعد في درس وعاتوه لس لوز ولا ذي لا على لا على جو. اسأل المجتمع لوزتي عارف إيش؟ أول المكلمة التي في الحاضرة معنا ألو مرحبا. لبيك السلام عليكم عليكم مرحبا بكم يا سليم بشكون معانا لالا لك صباح خير يا صباح. صباح وينكم لبيت عليكم الحمد لله شحال كنتي <تصفيق> هي... يا حاب يمشي معلوز. والله طلع لي اسد <تصفيق> هو غيبه معناتها الكندوز باش تمشي معاها للحمام لا, <تصفيق> لا لا لا لا لحظه بلاك هي قريت فهمتي, <تصفيق> فهمتي بالغلط ركزي معانا و فهمنا فهمتي يافضلك عليه فهمتي خاطر معنا سؤال فهمتيه بالغلط قلت على, على على على تفسير كلمه تلوز تبون خاطر النهارين نسمع في واحده متعديه قالت تمشي تناو لوز للحمام يا منتي ما يدق اللهجه هي هي ماهيش نتاعنا اللوز ما ايش شنو معناتها لوز عندك تفسير لها يا اما كعب لوز يا اما اللي يوذ نتاع القراجي ماليك يعني آ.. يعني تنسب تنسب وكعبه اللوزي لنفسها نعم نعم لوزت سمع بالحق قولينا نتبع برشا نعمل في مصطلحات مش نتاعنا معناه دينا الدارجه نتاعنا العمية ل... اللي هي باهي اللي حتى كي نمشوا لأي بلد اخر تعجبهم <تصفيق> <تصفيق> ولينا نحكوا بلهجه بلاق فليت سامحوني بلاجه تلقاء باهي المصطلح نتاع هذا اللي كنا نحكوا فيه تو شنو هو التعويض ولا المرد نتاعو بلهجتنا <تصفيق> الجسرينية شنو هو التعويض نتاعو عنا عمتي نحنا نقول لها عمتي، وعنا طفلتي أخت راجلي هي لوزتي. يظهر لي أبركش لوزتي والطفلتي لحكي. أخت راجلي يعني، أخت راجلي طفلتي راي. طفلتي، <تصفيق> يعني اللي هي مراد في كلمة لوزتي. هكيك صحيح اه بلا يعني دار... حسب رايك أوسيم يعني ولت نوستي أبرك نوستي أبرك ولا برا نوستي برا ان شاء الله كيف تجرم تعلوزة أوسيم صباح شا حوال الويلدة والله لبيت الحمد لله أخويا هاي ربي حضرت تواب في رمضان توا العشية شنو طيبة للويلدة اليوم أخوي كلها شوية شربة والحمد لله ربنا مش عطيتنا من قصر الحمد لله الحمد لله والحمد لله وشوية صلاطة وشوية رؤسة خيرتنا عند ربي اتباك الله وديما صنع ايدي وحية عينيه والله ساعت لها انها <تصفيق> ما يوقتي الحق ورمي عليها هي كل شيء نرتاحنا شوي اه, آه اوكي وهذا. صباح تعبك نهار اليوم ولا لي سخونة شوي مش كي ما تعودنا اليومات لا ما تعبنيش نهارات مية ما شاء الله خمسيان برجيز اوه تبارك الله واليوم ما شاء الله واي شيء من عند ربي واحدة من الناس نقبله والحمد لله والحمد الحمد لله امتاز اطلس ربي يعوض بالله بجن مم. نقول خط الحمد لله يا خاطر ربي الله. يجعل الداء والشفاء أمين يا رب إلا أسعال البشر ماء ما ما <تصفيق> لا لا <تصفيق> آآ <تصفيق> <تصفيق> صباح ما دمك طلبتنا طلبتنا أنت أكيد بيتشارك معنا في التشانشينا متاع اليوم بيتشارك معنا بونداشا بونداشا منا عن تشوز كلاس بقيمة عشر نيدينا اليوم سؤال سهل على الأخر يا وسامة أي ما موش الصعيب إن شاء الله نعرف بارك أكيد شكوني اللي تلقب بذات هي التي تلقب بذات شكوني بفت وخايد تاني أنا, انا مش خيب. نعلق, نعلق نتاوه ونخلي المستمعين يدخلوا ونبعدوا نشوفوا وش يقولوا نرجع لي دونك صباح تستعمل معنا في سيست الفوسكوبي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> دونك صباح رو <تصفيق> رمضان رو يا صباح <سبحية> رمضان وتعرف اللي الغش <تصفيق> لا حرام لا, حرام لا يجوز يجوز الغش لو مثلاً صباح نج بتفكر وتعود ترجع وتكلم. لا بالحق كلمة واحدة نحب نقول هايكم لا بالحق منش مستحضر. أما سمعت لي اللي سيكافون قالوا ذا من في القصرين. نحب اللوم اللي في تدعاه ياخي أنت مريض كان واحد حش خلق الرحمن حتى أعوذ بالله أتباع شياطين نعملوش كيكة إنسان مريض. إنسان محطم إنسان يعني نفسيته متضاورة بعد حد يسكن فيه أوجاعه وكل أوجاع المعاناة اللي عانها بالمخدرات نجيبوه نحن القصرين وفي لخر ما يرضاش بينا ويولي يتحكم علينا إنه اللوم اللي يستدهر أو ما اللوم اللي كافون قال فينا كلمة خالي اللي يستدهرون هم ندخولي أنا بالضبط هو ديجا جاء مساجك وسل صباح ديجا جاء كنا بيش نحلوا قوسا بعد شوية وكنا بيش نحكوا على موضوع كافون زيادة كيف كيف والإشكال اللي يقع على يلي المعزيم سامحون بايهن احنا زي زيأنا سبعمية وجهة جمعية وما سمش من من اعانات تطلع في الشهر لفظيل لما شبت اشتاوه حتى جمعية طلعت اعانات المحتاجين والمساكين، يجو يعملوا بايهن حملات سياسية امس برازار متعدية للتضامن وتحية بالمناسبة ليهم الياخذ من كل في التضامن واخونا محمد علي الله تزي منذور التضامن قصنا بالله العلي العظيم على فكرة حليل على فكرة هو, هو, هو سيم محمد علي ضيف معانا وحاضر معنا تو. بخليني دعني نكمل نعطيك للمشي وقصر من بالله <تصفيق> لفي بالي بيه انه جايكم <تصفيق> ما ظهر معناه هيوجع القلب وخدت على الشياب وعزاز يمشي لقب فيهم وقولهم يجوا نعطيهم اللحم مكتب بغض النظر إنه نحن ميقولوا اما الوقت مشكل وماده قالوا التضامن نتاع برجوازيه اللي تسفلي عانات لكن شفت بعيني ولحنا دور الجمعيات توين وماكم تراقبوا ما ننطلعوا في الاشاعات ونقولوا ونقولوا برك تاكلوا بالتضامن الاجتماعي وشوفوا المدير والطاقم نتاعو كيفاش يخدموا وكيفاش حتى الناس خدمت وتعاونت يقولك حد شاير وجه ليه يعطوه حتى يعني اي شيء تسكر بيه لكن لحنا راهو ظلم نحن جمعيات قاعدين نتهكموا الناس وما قاعدين في البلاد وفي بذب. شكرا لك صباحي أعطيك الساحة نورت نديمة بمداخلتك الهاتفية وسيم حمد علي لاسود المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بالقسرين حاضر معنا اليوم على موجات راديو كافيم سيم حمد علي أهل وسهلا مرحبا بيك جاءت الفرصة توبش نقدموك لسيد المستمعين شكرا رمزي بارك الله فيك مرحبا بيك شكرا الاستضافة شكرا لزملاء الكل مرحبا بيكم عندي مرة اخرى عفوا صديق انت اللي نورتنا ويعطيك الف صحه لتلبيه الدعوة. بارك الله فيكم وثمشة و... وانا على ذمتكم في كل وقت شكرا لكم دريرمون سي محمد علي فما يعنيت ماديه وعينيه قاعده توزع على المحتاجين على ذوي الاحتياجات معناتها المواطنين الزواوله الاقلال بلهجتنا درجة. تم م -م. عمل كبير قاعدين تقوموا به ذاك علاش اليوم جبناكم وحنا حابين السيد المستمعين زائدك كيف يعرفوا شنو المجهودات قاعد يقوم بها. التضامن الاجتماعي بالكسرين تفضلي محمد شكرا سي رمزي قبل كل شيء نحب نوضح حواجه وأنه صباح صباح بوعزي ما كانش بيني وبينها تنسيق ولا كلام ولا حديث خلاص نعم. نعم. وما كنتش وما كنتش وما كانش في بالي باش نجي لهنا وي ما في بلاش بي باش نجي لهنا خلاص نعم صح على كل نشكرها بارك الله فيها على على الشهاده وشهد حقها وبارك الله فيها بارك الله فيك من فضاد على الاستضافه مرة ثانية مجددا فيما يخص المساعدات سيرمزي فيما يخص المساعدات اللي اللي قاعد يقوم بها التضامن الاجتماعي هي معناتها مساعدات عينية ومالية في نفس الوقت تم توزيع معناتها قاعد قاعد يوميا قاعد هنا يوميا نوزع معناتها نخرجوا في المساعدات يوميا يتم توزيع ما يقارب 150 وخمسين مساعدة وهديه معناتها وهديه بال الجميع معناتها ووأرقام وأرقام تحبوا جوه نع نعطيكم الأرقام مثل ما ثم حتى مشكلة معناتها يومياً 150 وخمسين مواطن يتم انتفاعه من لجنة جهوية تضامن الاجتماعي بالجسرين بب <تصفيق> بمادة حليب ومواد غذائية وملابس و ومربي السيارات ثم كذلك مساعدات مالية ثم ناس محتاجين معناتها وان نقدم لهم مساعده ماليه ثم شكون عنده موعد مع مع طبيب ثم شكون كذا ثم شكون محتاج ما قاش خلص ضو في رمضان ولا الماء ولا الكراء ولا بعد قاعدين نقدم لهم في المساعدات وقاعدين وقاعدين نتدخلوا سي رمزي على جميع المستويات قاعدين وخاصه وخاصه الفئات الضعيفة والفئات الهشة احنا احنا دنيار في شهر رمضان اعطينا 1200 مساعده مم. لكافه مع معتمديات ولايه معتمديه ولايه القصرين هذه هذيه رمضان هذيه هذيه, رمضان. هذيه, هذيه أبار أبار المساعدات الجد الجد قبل لا أبار المساعدات قاعده الجه... توزع في اللجنه الجهويه يوميا أوكي. يوميا عن 1200 مساعدة تم توزيعها على 13 معتمديه بولايه قسنين هذه تتمثل في تمثل ل 1200 مساعده تتمثل في في قفه رمضان في في بون داشا ب 60 دينار كل مواطن يأخذ بوند شاب ستين دينار ممتاز جدا. هذه عملنا لها استح حلينا لها استشارة على مستوى كل معتمدية أتعملت لها است أتعملت فيها استشارة وتم اختيار المزود على عين المكان ثم بش بش المواطن ما يتنقلش جاء الولية القصرين مواط مواطن تعجي دلين ومتاع مجن بعباس ومتاع حيدر ومتاع أخذوك ألف ثمانين كيلومتر بش ما يتنقلش لنا الولايات القصرين عملنا له استشارة ثم. وحل... و... باش يتم توزيع ثم على عين المكان بل. ويربح. ويربح حق التنقل والترانسبور هذاك يربحو نعم <تصفيق> على ذلك عملنا بالاستشارات هذه بالاستشارات هذه ربحنا 2 مليون وخمس 500 بالنسبة نسب التخفيض اللي عطوه لنا <تصفيق> ربحنا 2 مليون وخمس 500 باش 2 مليون وخمس 500 ما راهوش باش يقعدوا ثم على عين المكان على عين المكان كل, كل معتمدية معناتها المعتمدية الفنيه معناتها عندها ثلاثة نعطاه الثلاث المعتمدية هذيك عندها خمسة من الناس أي بحيث ما يقارب ما بين الاربعين والخمسين مواطن باش ينتفعوا هذي من نسبة التخفيف سيد الحمد الله ربما من, من الترايف معتها اللي سمعت مؤخرا أنه أنتم وليتوا تلوجوا على العائلات وإيجيوا بهزوا معتها ليه نرمالموت جيكم بالعبيت معه؟ أنا أقول معه إن هو يتكلموا جالا بالعبيت ولو أني منحبش نمشي راه ومنحبش نمشي الإعلام بارشا خاصة فلو فلجانا بالاجتماعي هذا لا كذا نسمه وراءه هنّا ما فتحش فم حاجة بتخبره أنا أنا أنا في بريسك في رمضان أربع خمس عشيات وخرجنا مع أشخاص معروفين وتوناتي يمكن بعد منحبش نقول تون من بعد ناتي يوم توصل <تصفيق> خرجنا المنطقة بوزجان <تصفيق> وووعاينا وعاينا عائلات ثم عائلة المكان واعطيناهم المساعدات متعهم خرجنا المنطقة الواسعة في في شريعة وعايننا وعايننا مواطنين محتاجين وهزينا المساعدات متعهم على عين المكان فهمتني وقاعدين يومين قاعدين اللوج على الحالات الحالات وباش نخرجوا لهم نحن على عين المكان ثم في ديارهم مش ما هم اللي يجونا نحن نزيد نمشولهم نحن نحن نمشولهم ممتاز جدا و... و... و... و... و... و... وضعية جينا من طرف أي مسؤول مهما كان المسؤول ولا من طرف مجتمع مدني ولا من طرف كذا أي وضعية جينا رانا نمشولها ونعطاه المساعده المساعده نورت سي محمد علي باش تكمل معانا رانا مش باش نسيبوك باش تكسر معانا العشوه كيما نقوله نحن في برنامج قبل, قبل المدفع كل يحب وكذا واحلى تجربه سي لا لا, لا, لا, لا, لا, لا انا معاك انا معاك مو على واحد مدخل البرنامج مشموا فقط الشهيه طيبه او فقراتنا في برنامج قبل المدفع مع الكوينه زميلتنا عبير بطبيعة فقرة الكوينه نعم واش نوصلوا مع بعض اللي مازال رمزي العيد أيه. قرب العيد قرب هاي شاء كل سنة وانتي طيبة امين يا ربي <تصفيق> رمزان <تصفيق> قريب يوفا زيدا يعني مناسبة العيد اللي هو قرب سايي باش نعطو اسيوس متاع حلو العيد حلو العيد خيرنا اليوم يعني من هنا للعيد كل يوم باش نعملوا حاجة جديدة اليوم خيرنا غريب تدر جبت لك الكاط والغلا وجي اللي نديروا فيها سريعه نقوم سريعه نقوم سريعه نقوم اي اكيد سريعه نقوم خاطر العيد قرب يا محمد بايه عنا اليوم غريب تدر المكونات عندنا دروع مرحي كيلو تمر ماشي نشوف شي حاجة حارة برب والله رمزي ان شاء الله عقريب نجيب لك حاجه حاضره رمزي قلت برك عطونا بعثوا نجيبوا زوج كاس كروطات كفته مقلوبه <تصفيق> بيه نحب <إن حابب تصفيق> نسل <تصفيق> نحب محمد علي باللي يعطيه ميكرو وسامه ااا محمد علي في بلك بفطورك في الدار اليوم ولا في بلكش بيش نهيه لا أنا مانيش نيش فترة في داري العشية آه مكش في بلش فيدارش شو مستدعي مستدعي آه مستدعيك على الفطور اليوم مستدعيك على الفطور لا شيء اها بدخلت لزواجتي وأنا المستدعيتها وبش نمشي معنا وبنتعاملها وبندخل يانا في نفس الوقت هذه يعني به ممتن جدا مش نفطر ونفطر بأحداها ممتن <تصفيق> جدا مالخرج رمضان يظري مفطرتش بالبر كان اليوم أي كان اليوم أي كان اليوم بره مش مفاجأة المفروض ما نخرج على أقل تبديل جو كومي زوجي لأنها مفاجأة كومي ما كانش في بالي بها وتلمنا نخرج سبحان دليلي شو توم عارف في الجماع اللقب اسودي ما عاونوش لمرات في الدار انت تعاون ولا بصراحه لا ما حقيقة ما تعاونش حقيقة ما تعاونش في علاش ما نعاونش <تصفيق> سامحني علاش ما نعاونش خاطر هاوش يعطينا هل... عادي فسري علاش ما نعاونهاش خاطر انا اغلبيه وقتي ان انا ندخل براوية ثمانية ونص مرات نروح لداري قبل شقال المغرب باربعه ساعة. آه. وي. كل صراحة. تصدق معناتها اكيد تعذر كي بالطبيعه تعتيك لا لا ما عنديش ما عنديش وقت اني باش في الدار هي اعطيتك عذر بالطبيعه عطيتني عذر انا نقعد جينيرال جي نقول نهار السبت ولا حد أه. نبدأ تعب نعدي نعديها راقد غير العشيات نعديها, نغلل عشيات، نعديها ما نحطش حطيت كاع فبريك هكا لا نعاون نعاون نهز شويه نبدا عظمه كذا نخرج هو نقضي هو هي متتعبش هي هي هو نقضي لها مزيان ممتاز بلاك معنا تاولا ستيس محمد علي بلي لحظة سعي رمزي على, على ذكر الأستيس إذا أنت أقبل بشوي قلت العبير جبت لناشي حاجة فيدك رامز مش قلت لك ماكل مره هي جابت في حاجه حلوة اليوم يا رمزي قلت لك ماكل مره ريم تاع كتبه وراك وتقرا بالمرق لا حول ولا قوه الا بالله يعني مش اسمع غريبه الدراه <تصفيق> جواب <يجاوبلي يجاوبلي. تصفيق> <لا تصفيق> <لا حلو تصفيق> دي لا لا حلوه كل يا رامز مش شي تاع تصنع غريبه الدراه زعما نسمع نسمع ونسى عقلي ما صدق بي سامحني اسامه علي على خاطر هو يعني خارج متضيف يا خا كي كي فيش يعني في اللمه اسكو اللمه نتاع كيلامتر رمضان سنة. والله. هي خسر على زمان قبل. والله هي هو شوفي آآ شوفي هي ما عادتش الحياة بسفعة. ما عادش كي قبل يقبل كيتوة معنا طريق جلبتها. ما عادش كي كلها مش كنا رمضان. اهه. بل كنا كان مم. ثم الانسان مرتاح نفسانيا شوية. اليوم ضغط ياسر ومشاكل ياسر ومشاكل الحياة برشا هي هذيك هي الغيرت نمط الحياة. اي نعم. ولا هذه هي الغيرت الحياة رمي. تسمع عم تسمع معنا توا لا ستيس هذه دبلوا طو... باكي باش تعطينا رأيك فيها سبحان الله ايوه توا نجي نرجعوا للغريب دراع المكونات عندنا كيلو دراع مرحي عليها رطل فرينه عليها رطل سكر محور عليها 100 غ جنجلان ونص لتر زيت ان لماها بالزيت نعجنوها بالكده نخلوها ترتاح قدر 5 دقائق نحلوها نبسطوها بالقلقان ونطبعوها وخاطر هي مخلطه بالجلجلين وباللوز يعني حسب الرغبه كل تقديروا قدروا فمشكون يعمل فيها اللوز فمشكون يعمل فيها جلجلان ها وتطيب في الفرن يعني في درجة حراريه 180 درجة المدة 25 دقيقه وصحه باش ما هي استيوس سهله يا اسامه ما تاخذش باش وقت هي بالله كثر لي المقادير السحريه بعد نشدو نفس المغرفة نطلع سل نحطه ثلاث مغرفة اخرين زبدة. من هالعابير يا عبير كأعدي كثيرة منهم اللي زازتي سلم. زازتي سهلة. من هالعيد بقدرة رب يعني يعطيك زازتي سوم حلو سهلين وخفيف. ياخي كملت عبير ساي. تحط دراج تحط زجاجين تحط بالقالب وكول يعني كول بركة وبعد. حط بالقالب وخلها تطيب مدة خمسة وعشرين دقيقة. في درجة مية وثمانين درجة فور سخنة. أكثر حاجة عجبتني رمز تعرف شنو هي ولا؟ أول ما بدته تحكي بالاستيش ده. <تصفيق> <تصفيق> <ايه تصفيق> رفضنا قريب يوفا وليد. وليد قريب يجي. خايف من أبجاره بيت. رفضنا قريب يوفا وليد قريب يجي هو أكيد من المرباط. أكيد جدا. ما رح ببي. ما رح بيجو من هيدو شجيجي دوك كنا عود مرة أخرى. محمد علي لازم. شدتك على راسك. لا مش بيك لا والله يا مري بيتغشش دوك على سبيل الدعابة فقط. كيف ما قلت رحبوا مرة, <تصفيق> <يا حمي تصفيق> <تصفيق> مرة أخرى يا حما يا حما رحبوا مرة أخرى بس محمد علي أسودي متصرف الجاوي لتضامن الاجتماعي بالجسرين منورنا اليوم بحنانا في الاستوديو تحيه كبيرة مرة أخرى الرمزي اللي منورنا عبير تحيه كبيرة روحي روحي وسمان المعموري ما ده بقدم لي حتى واحد تحيه ده كذا هو وسمان المعموري سلم على صدر وسمان كل من مكان يسمعوا فينا على 107.6 وسبعة فاصل ستة الرمزي إيش قاولك إنه أي أول النغام بش نفرج مع بعضنا تول نمشوا نسمحوا شوية نجوة كرم جديد نجوة كرم محمد غني النجوة وبش نرجع ان كانوا معسي محمد علي ولمتنا في قبل ما مدفع نعم نجوة كرم دونك نسمعوها تلسويت راجعين خليك مبرانشي ما تبدلوش الموجة KFM KFM KFM. Söylenen. Söylenen. Söylenen. Ja FM, Ja FM. المدفع. قبل المدفع. قبل المدفع. مرحبا بكم من جديد مستمعي راديو كافين يتجدد معكم اللقاء جديد في قبل المدفع وما أحلى وما أروع اللقاء إذا كان يتجدد يا وسامة مطبيعة الحال اللقاء ماذا ديمة متجدد وماذا ديمة متواصل وماذا بينا ديمة ومبعضنا خليني نذكر مرة أخرى الجمعة 24 جوان 2016 الموافق لي قد في رمضان اليوم يا رمزي كونتيري ما ديمه يخدم عندك؟ عندي عندي في في كونتيري 18 رمضان. لا اليوم 19. 19 رمضان. 20 يقولنا 10 أيام 10 أيام. هو الموعد الفاصل ما بينه وما بين العيد الصغير الفطر عيد الفطر اي. يعني بالعربية الفصحة. ضوكته ستة سفر سفر متواصلين معكم في قبل المدفع حتى للسبعة متع العشية ساعة مزمن. مازال مزلفها برشة جو مزلفها برشة فقرات ومازال نور نظيف نسي محمد علي بحذانا ومزل بشك شفنا برشة حاجات جديدة ومازالنا متواصلين معاكم على المية ومازالنا فاصل, فاصل, فاصل نستنوا من عندكم في برشة كومونتاريت ونعود نذكركم اليوم اليوم مش تشانشينا عاد اليوم المسؤال المسؤال المسؤال المسؤال المسؤال المسؤال المسؤال المسؤال اليوم سؤال المسؤال المسؤال اليوم سؤال مش تشانشينا اليوم سؤالنا شكوني هي اللي تلقب بذات النتقيين نجد تطلبون على سبعة وسبعين أربعمائة على برجو في السيرب اللي تروا دو بل فيس بوك بوان كوم سلاش كاسرين أفم صحيح تكي عبيرك خالفة توح على الموقع الرسمي الرقم اللي من ستوشو سبع سبعين أربعمية واثناشة ثلاثة مياه بشي جاوبون عسو أيلو أكيد عنا يا رمزي الكادولي عنا اليوم وينعود ب عشرين دينار اي نعم عشرين دينار ومع التخفيضات الهائلة يا رمزي اللي تعمل فيها تشوز كلاس دور ل 20 دينار جيب حاجة باهي وحاجة مدخمه ناخذ معنا اتصال هاتفي نقوله له على السمه اهلا مرحبا, مرحبا. شكون معنا يا لاله منال منال منال منين تكلم فينا نكفري منال من الجسرين منين بالضبط من الجسرين حتى نحن ما نش في من الجسرين <تصفيق> ما نش في آسيا في الجسرين هذا لا عارقوب ميمون تعاية كبيرة ليكم جميع مستمعينا في عالم ميمون منال نعم شارك معنا في المسابقة متعالي اليوم يعني عم حس ما أظنك الإجابة هي أسماء بنت أبي بكر الصديق أسماء ابنة أبي بكر الصديق ونتقابلهما حزينين وقت ما قسمتهم بس هتهز الميك للرسول صلى الله عليه وسلم صلى وباباها أبو بكر الصديق ده برشة يا مانيل سجلين yeah. wow إن شاء الله تكون سايتا حظ الفيزة معنا مانيل نهارك كيفش تعدى اليوم؟ لا لا بيت تعد أم بون فورم؟ أم فور. أم فور. أم فورم، دونك في الكوجين أنت تتو أي فش تحضر فش تعم والله عمى سربة ومقرونة وطارين ومرجز البيل تماركنا تماركنا أخيراً على عند ربي. نعم يا مانل أنت مانلك شيء تايبه وإن شاء الله رمضانك مبروك وإن شاء الله يا ربي تكون سعيدة الحظ الفائز معنا لليوم حب. باي باي يا مانل. شكرا لك منال يعطيك الصحة سجلنا محاولتك كشال تكون معنا من الربحين ومن خلالك تحيي إلى كل مستمعينا في عرقوب ميمون مازال المشوار متواصل معكم مستمعينا في برنامج قبل المدفع وعودة وعودة ال محمد علي الحضر معنا من جديد مرحب بك سيمح محمد علي مرة خيران عودنا نرحب بك شكرا لله بيك سيرامزي بركة الله فيك بيه أوكي عبير تركح لي الميكروال سيمح محمد علي هكاك خلي بشيابد الصوت واضح هكاك سباع خلي هكاك واضح واضح واضح يا عبير سيمو محمد علي كنا حكينا على المساعدات اللي تقدمت المساعدات الجاية بتاع العيد فهموا مساعدات في العيد تقبل العيد شنو عندك بروغرام بعد العيد ان شاء الله هذا الرمز زيرو قلت لك معناتها المساعدات ماهيش كي مناسبات ما تفقصش ديما موجوده في التضامن ديما موجوده المساعدات العامه مثلا شر ثم فترات صحيح تطلع فيها شويه المساعده تكثر فيها شويه واحد موجات البرد كيف المناسبات العيادات الدينية هذه هي صحيح المساعدات راهي العامه مثلا شر موجوده وناخدموا هذيك هذيك هذيك خدمتنا معناتها المساعدات متوفره وموجوده دائما واضح يعني رمزي الاله يعني سمح زاد عندنا زاد عنا في كل عام في سبعة وعشرين توا قاعدين نحضروا أننا باش نطهروا الوليدات الولي ما فيها نطهروا دين ما يقارب ما بين المياه وعشرين ومياه وخمسين هذا لشنو حبيت ديسك مياه وعشرين ومياه وخمسين طفل يتم الخيطان متاعهم احنا نتكفلوا بمصاريفهم نحن نتكفلوا بالكساوي بالجباب متاعهم كل شيء معناتها كل شيء شي. واضح وتوا نحن ديجا عشرين في رمضان 19 في رمضان نورمال مول القايمة حاضرة متاع للولاد اللي بشيتها القوائم قوائم مازال ما حضرتش القوائم تتحضر على المستوى المعتمديه واحنا وقت اللي القوائم من بالتنسيق بتبعات الحاله مع الشؤون الاجتماعيه وبناء العائلات المعوزه دائما بتنسيق أه. أه. بين السلطه المحليه والشؤون الاجتماعيه هم اللي يعطونا القوائم واحنا احنا احنا وقت اللي القوائم نحضروا استشاره ونأخذوهم لهم الجبائب نتاعهم ونعطوهم ونعطوهم الجبائب نتاعهم يمشوا يطهرو ولا حسبهم قال لك لهنا سي محمد علي القوائم عفوا اللي تصلكم عن سورة الإشراف قصة معتمدين ولا وليا وكل يعني هي تعتبر نهائية بالنسبة لكم أنتم ما ما فيها النظر وقالت عودوا الدق فيهم من قديم و جديد والله هي تم الساعة هي تم التدقيق فيها أنا يقلك يتم في على مستوى المعتمدية ما بين شوونش معي الوحدات المحلية ليشونش معي على مم. مستوى على المعتمدية مستوى المعتمدية والسلطة المحلية اللي هي المعتمدية معتمدة يتم التنسيق أنتم ويشكوا غادي وا احنا يجونا يبعثون القوائم وييجونا باش يهزوا هاد الكسوات هذوك نحضروهم لما يزهوهم قاعد تزادك ويلا احنا نهزوا لهم الكساوه نتاع ويتم معناتها تتمت كل كل كل مواطن يأخذ الكسوه نتاعو ولدو ولا نتاعو ولا زوج ولا كذا ويمشي ويمشي تم العمليه الختام في <تصفيق> فما زاد كيف كيف في مجلس محمد علي فما حتى مساعدات من خارج من خارج تونس وقتها وهو عامل في 2014 2015 2014 2015 واخر 2000 بحكم انه 2014 2015 موجت برد قويه <تصفيق> موش برد قويه ولت الامارات انا انا نتذكر ونعطيك الرقم بالضبط معناتها قداش خذينا من الامارات من مليار ونص لي بمقيمة مساعدات مليار مليار بمقيمتهم ولاية القصرية ولاية القصرين مليار ونص هذه بمقيمة... جاءت ولاية القصرين في شكل مساعدات وزاد مه. قطر زاد عاونتنا حتى قطادولة قطر زاد عاونتنا معناتها ثم خمي. زاد محمد علي هي. نلاحظ إنه في توزيع يعني تعانوا في برشة مشاع مم مصاعب هما برشة مشيكي قاعدة تصير غادي في, في المقارن تعا تضامن الموظفين قاعدين يتعبوا يتهم. يتهم. في توزيع المساعدات هذه اولا ثم عدم وعي من قبل المواطن زده كيف كيف ما قاعد يعاون فيكم يتصور كما ينبغي في تسلم الإعانة هذه. يشلون نجم وننصحهم اللي يسمعوا فينا؟ أنا؟ والله شوف أنا أنا نقول نقول للمحتاجين والمعوزين واللي حبوا على المساعدات من هالمنبر هذاي إذا كانت عبتوخذ المساعدة وتحب تعاوننا وتحب تعاوننا راهو ثم ثم اشكون ثم اشكون يحتاجون عارفوه ونتحملوا فيه مسؤوليتنا ونتحملوا فيها مسؤوليتنا ونعاونوه ونعطوه ونعطوه المساعدة متعاو ثم شكون ما عارفوهش ويجيك ويقول لك أعطيني مساعدة يا أخويا أنا ما أنا ما نعرفوهش الحقيقة أنت عربي كيفش النجم نعرفه ونعرفه بحث الشيمعي بلا بحث الشيمعي يمشي عمل لي ببحث الشيمعي وقت لي يجيب لي بحث الشيمعي اللي يستحق يسحق المساعدة أنا من غمض عيني ونعطيه المساعدة متعاو ديريكت داون يعونونا شوي وزادا معنتبوه الحقيقة أنت على أنت على ربي ثم ثم شوية وعي من المجتمع المدني وثم شوي من المجتمع وعي من المجتمع المدني وبدأ يفهم في الخ المجتمع المدني يعاون فينا الحقيقة أنت على ربي وووثم نسمة طوعيا بركة الله فيهم قاعدين يعونون فينا ويفهموا في المواطن معه احنا نفهمه في المواطن شوي والمواطن نراه ذيك هو وأنا ماله مش على ال على الكبار سيرتون النساء الكبار والرجال الكبار ملوش عليهم راه ملوش عليهم هذاك هو هذيك ناخذوها على قد عقله معناتها املوهم على الشباب بعد مرات شباب يتوجه لنا بكلام مش باهي ويسبنا ويشتم واحد مش باهي نقول له راه مش صح. باهي احنا الناس قبل كل شيء ناس ولا تبليه دراهم الناس خيان ونشوف فيها في ولاية واحدة في ولاية واحده شويه وعي وشويه وعد ونسيسوا على بعضنا شوية معناتها واذا كان انت معجيني شاب عمرك 18 سنه أنا من الجيم استحمل فيك المسؤول من الجيم ونعطيك مساعدة أنا أتحمل مسؤولية في في مسن عمره ستين فما فوق معناتها في إمرأة هالجيل ما عندهش مطلق هجالة ولا أرملة ولا كذا نتحملوا فيها مسؤوليات نو ما يقلقنيش معناته والله على فكرة فينا من الأمور الاجتماعية نحب نشكر والله يسد المعتمدين تعاونهم معنا دي رموسى معناتها بجدًا بجدًا ثمن برش حالة وقت يجونا هنا اينا للراديو اينا اينا وبعد كنا ويعني وقعت توجيههم للمعتمدين هذوم وقعت تجيبهم بعد من المهم زي وجههم للمركز متعطاضم ونغادي الاجتماعي عندكم غادي سيد محمد علي معناتها نشكرهم على تعاونهم ساعات كيف معتمد ال معتمد الشماليز زي كيف و وقتها لانه حتى معتمديه الزهور وقت عند معتمديه ساعات في ساعات في فيفه ضمن وجله كبيرة برش برشلانه متعاونوا معنا ديرمون في في بعض الوضعيات الاجتماعيه فيما يخص بعض المواطنين المشكورين وإن شاء الله إن شاء الله العمل هذا يتواصل وكل شخص ماذا بينا احنا نحبوه سي محمد علي انه اللي يتمكنوا من المساعدات هذه هم الناس اللي تكون مستحقة بالحق هذا, أكيد هو أكيد هذا هو هذا هو الحب علي هم اللي قاعدين ياخذوا هم الأول أو اولويه مطلقه للمستحقين بالضبط اللي إذا كان معناتها لا ما ناشى إذا كان محا ما وصلناش ليهم. صحيح شمس بيش, بيش تزرقوا على دليل يعذرونه <تصفيق> <تصفيق> ولوني كلمة ولا تفضل <تصفيق> صبحت ما <معنش> يشبه يا غير أما ما يسيرش نستعملوها في السياقة أما أنا أدعوهم إذا كان ثم شكون مستحق وما تمتعش بالمساعدات احنا احنا جاهزين بس نتحولوله مشهور جينا. بلا يا تكلم الصح. احنا نتحولوله. لا يا تكلم. وما ثماش بني قا قلت لك ما ثماش ما ثماش مجلس مسؤول مش مدني كذا وق وقرنا على وضعية معينة وترجعنا. واضح يا نعود نذكر سيد المستمعين كل مرة نارجعو لك ندرج شو شوي زي محمد داني مستمعين نذكرك بالمسابقة متاع اليوم مشكوني هي ذات النطاقين هذا هو سؤال اليوم سابو سابين 412 300 للتواصل معنا ولا صفحاتنا على الفيسبوك بلي كومنتير متاعينكم زيادة كيب كيف نجموا تجاوبونا الكادومة يعني هو بوندا شاب عشرين دينار من عند تشوز, تشوز كلاس نذكر تشوز كلاس اللي هو معتها عمل عمل فورفي معتها مزين على الآخر ثم مكلمة يتي فيه محمد من نستقبل بعده بعدها ونحاود نذكركم بالفورفي اللي عملها تشوز كلاس. آلو مرحبا. قالوا. قالوا. أسلامة. مرحبا. مرحبا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عيش بارك الله وفيت عسلامة. مرحبا يا مرحبا لله مرحبا بيك. عيش بارك الله. عيش نحوالك. عيشك الحمد لله. عيشك عيشك. عادي تخليه خد نفس المسافة. تفضل للشكور معنا الساعة. معك نادية من الجسر. <نحن> <نحن> نادية مرحبا يا نادية. نادية منين تكلم فينا يا نادية؟ هي ال الإجابة هي أسماء بنت أبي بكر. <ممم> وقت اللح باباها بضعها وسيدنا عليه السلام في غار الجراثيم. <ممم> السلام السلام. الزيد سأل أحدهم أين الزيد يا أسماء وكشفت عنه بين نطاقيها. <ممم> والله سجلنا محاولتك وإن شاء الله تكون معنا من الرابحين يا عايز ناديا عايز ناديا من نتكلم منين نتكلم فينا ناديا اسامه سألك راهو سألك سالك قالك من نتكلم فينا ناديا ناديا ناديا ناديا ناديا ناديا مزروبة بساح بساح مش مشكل مش مشكل لايه في الكوشي ناكي وفق الإجابة يعني وفق واحدة <تصفيق> وفق تصبتها ضربة واحدة دوك مشكورة لاتي صالك يا ناديا وإن شاء الله تكون سعيدة الحظ الفيزة معنا لليوم رمزي في إطار في إطار المسابقة هذه خلينا نمشي نعمل وطلع على كوموتير اللي, اللي جون على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نذكر مرة أخرى ونقول www.facebook.com سلاش كاسرين أفام هي صفحتنا الرسمية على الفيسبوك أي سموة سابعين أربماية واثناثة ثلاثة رقم الهاتف أول تعليق اليوم جيتنا من عند ساس ومية قالت مرحبا بكم يا جماعة انسلم عليكم رموز أسامة وعبير ونداء جاوكم واحد وانستونا في هالعشوية يعطي كلف صحة يا ساس ومية الشاهية طيبة ورمبانك مبروك رانيم, رانيم بن إبراهيم قالت السلام، أنا رانيم نحب نقول لأمي ربي خليك يا أغلى، يا أغلى إنسانة هشاء، يا أغلى لا نحب نقول لأمي ربي خليك واغلى هشام في الدنيا راني نحبك برشا حياتي وشاية طيبة يعطيك الصحة يا راني يعطيك الصحة يا راني مبركة <تصحي> <يعني> لوف بيك يعيني <تصحي> يعيني يعين. أيوتا أيوتا السول ميسوي قالت عسلامة أسامة وجمعتك نورتونا وأنستونا والجواب هي السيدة أسماء بنت أبي بكر واضح يا أيوتا سجلنا إجابتك عجبتني يا أسامة وجمعتك إيه إيه إيه إيه إيه حصتني, إيه إيه إيه إيه حصتني علي بابا الشلة المشريفية علي بابا كم يكمل الكومنتات السلسوية ترجع مرة أخرى قالت بالله حفله هنا وسمعون هي أغنية نحبها نحبها وهاني نستنى به نشوفه مع حمك يا نجمي حاضر لك أغنية نحبها نحبها أي دجاجة هاي حاضرة تسمعها ملايا ساس ومية ابقى معنا في الاستماع منو قالت مرحبا بكم والله تواحشنا الجو متعاكم يعيشك يا منو بارك الله فيك بعالج لبن قالت السيدة اسماء بنت أبي بكر وشيء طيبة أحلى إذاعة سجلنا إجابتك يا لبنا إن شاء الله تكون صعيدة الحظ الفيزة معنا لليوم أميما كشو قالت نحب نقول حاجة باللهي جماعة التنمية يشوفوا يشوفوا بين الرحمة للناس المحتاجة ويعاونوهم وخاصة المعاقين يعاونوهم ويخافوا ربي فيهم أميما هكون تسمع سيمو حمد عليها وبحذانا وقال لك نحن روما نجموش نشوفوا الناس الكل أما وعد قال بش نزيد ونعملوا أكثر تحريات وأكثر استقصاء واللي يستحق بقدرة ربي ما يخذ ذمتيعه وما يذعلوش حقه سمر دا سيلفا وسيما تليفون مع معنا وسيمة. مرحبا نقولوا نقول ألو على سلامة ألو أسلام مرحبا مرحبا يا أم يوسف مرحبا يا أم يوسف نيتكلم فينا يا أم يوسف من أيه. مرحبا بكم كل مستمعينا اللي في عرقوا بميمون في الكوجينة أكيد راكي هكا ولا أيها شو محظرة لنا اليوم شو عمل فيك نهار اليوم غلوب الماء يعني أم يوسف ليه ليه معتها سيبون يعطينا الإجابة وميوسف تفضل لي لا لا يعمل لك أذكرت بجل بيانا كف رمزي <تصفيق> <تصفيق> نحب وضقت مجتمع عمالة في عرقوب ميمون معنا عنا عرفها وفي عرف تمشي تروح تبكي عائلة في عرقوب ميمون آه. تعطينا العنوان متاع بو محمد تخذينا نمر متاع أم يوسف نطلبوهم بعد الحصة شا... إن شاء إن شاء الله والآ... والإجابة أسماء بنت أبي بك أسماء بنت أبي بكر سجلنا إجابتك محمد تخذني نمر أمي يوسف. أم يوسف. Okay أم يوسف. أم يوسف. أم سيم حمد, حمد علي معانا. بش نأخذ رقمك بش نتصل بهكم بعد كين الناس كيفاش كيفش له العائلة ذي. بمعيد سيم حمد علي لسدي الحضرة معانا توه في برنامج قبل المدفع. إذاً أم يوسف خلينا رقمك في الجانب التقني حما خود الرقم خود دوه لروسنيمو. إن شاء الله ربي بش نكلمها ونتحصل على العائلة هذه. سيم حمد علي بحذنا. قدرة الله أمور الريجلة. ولا يهمك. أكيد أساي ما إن شاء الله عبر موجود إذاعة القصيرة نايفين اللي يعني توه موجود عنده حالات كيف ما الحالات الحالة اللي قالتنا عليها أم يوسف أكيد يتصل بين على الرقم سبعة سبع سبعين أربعمائة وإن شاء الله يكونوا بصدد تلبية الرغبة بيتم تيا ح ما شاء الله. إن شاء الله يا ربياتك الساعة. آه يا خلوني نكمل. تفضل تفضل. نكمل ليكم ودي ربياتي. ما تقل خويك خلنا قراءة لروح خدمة. تفضل خويك تفضل خدمة رأق. قراءة لروحك. لا أرجوكم مرة. أخرى <صحة> سمر دا سيلفا تقول الجواب هي السيدة أسمى بنت أبي بكر وشي طيبة للجميع اسمي سامرة جزيل بيا سمر جزيل <سامل>. سجلنا الإجابة بتاعك إن شاء الله تكون سعيدة الحظ الفيزة معنا لليوم شهاب يقول السلام نحب نسلم عليكم الكل ونحب نقول للأمي ربي خليك لي ونقول الهام راني نحبك ون راني نحبك أيي. ونهدي لك غنية ما تحكي الماما كمية والله اللي فهمت كتبها أما يعطيك الصحة يا شيهاب على التعليق متاعك غفران سويلمي قالت السلام عليكم بالله هل ربحت بطاقة حفل كفون وحفلت وتلقي تتحوض ولا لا يا رمز <تصفيق> والله ما نعرش تنشوفه مع الإدارة هذه ما نعرش تنشوفه لأحكي هذه ذيك بضبط بالضبط؟ يا سيدي تنشوفه يا غفران سويلمي مع الإدارة وإن شاء الله يا ربي ما تسمع كان اللي يرضيك. بنت عثمان سماح قالت سلام أسماء بنت أبي بكر وش هي طيبة يعطيك الصحة والله. كومو تر خفيف أنيق كومو تر أنيق فيه الإجابة وفي كل شيء وش هي طيبة ولا يعطيك الصحة بارك الله فيك ضاع شيب يرجع مرة أخرى يقول أسماء النحلة <تصفيق> النحلة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> النحلة <تصفيق> <تصفيق> شيب شيب يرجع مرة أخرى يقول أسماء اسماء بنت أسمع ابي بكر وشي طيبه قال لي واش من قالوا <تصفيق> <مهرب> <تصفيق> <قريب يذن تصفيق> <حذيم تصفيق> لك يا محمد اش بيك صايم من المغرب يا ذن ما نتذكر حذامي خلالي حذامي قال ده نحب نسمع الدرني دانس أنديلا اي كافام كافم جو تيم باهي حذامي تم شوفوا كيفاش نجموا نقول لك يا حذامي جو تيم <تصفيق> لا لا الدعوه نتاعك نجي قال كافم احلى راديو نوجه تحياتي الماهر وعلي احمد وصبري لكم انتوما ستاف كامل وإن شاء الله من حسن إلى أحسن شاية طيبة يعطيك ألف صحة يا ناجي وانت زادت شاية طيبة ورمضانك مبروك. بن يوسف إيمان قلت أسماء بنت أبي بكر وشاية طيبة سجلنا إجابتك يا إيمان نبيلا زيدي قلت أسماء بنت أبي بكر كيف كيف نفس إجابة سجلنا إجابتك يا نبيلا عفافة عفوفة قالت أسماء بنت أبي بكر وتحية لستاف الكل ويعطيكم الصحة يعطيك الصحة يا عفاف عفوفة غفران اسمين مجال السلام عليكم مرة أخرى الإجابة هي أسماء ابنة أبي بكر شاية طيبة شاية طيبة غفران يعطيك ألف صحة ترجع معنا غفران ببرشة تعليق بش تعزز حظها في الفوز فاطمة فاطمة فاطمة جدلي بعد ترجع تقول السلام عليكم الإجابة هي أسماء ابنة أبي بكر سجلنا إجابتك يا فاطمة بسم دي عقوبي زادة رجاء عمري <تصفيق> أسمى لعقوبي وين <تصفيق> <تصفيق> بعد عندي رجع عمري رجع عمري قالت سيدة أسماء بنت أبي بكر بشي طيبة أحلى إذاعة بعدها ترجح ودس وينمي بالثلاثة تعليق متتالية متتالية متتالية بجرد طبعا ويروق تعليق. قالت <تصفيق> سلام عليكم يا <تصفيق> هي أسماء ابن أبي بكر وان وان وان وان وان وان وهذه عند محمد ساس ومية <تصفيق> ترجع مرة أخرى تقول إجابة أسماء أمتى أبي بكر رمزي مش كمستان استعاون لي أنت تخرم آيات عنا بسمة اليعقبي تقول عسلامي أحلى عبورة وسامة ورموزة محليكم ومحلى جوكم الإجابة أسماء بنت أبي بكر وتحية الباب ماما وربي يدوم ويدومهم لي عنا زادة أكرم الميساوي تقول أسماء بنت أبي بكر وشي طيبة عنا اي زروق تعطي بارشا كومونترات وتعجز وتع وتعزز حضوضها في في, في الربح بالاجابة تقول هي اسمها بنت ابي بكر والسلام عنا اريج تقول سلام الاجابة الاجابة هي بنت ابي بكر وشا هي طيبة قلت هي بنت ابي بكر اي بنت بنت ابي, بنت أبي, الله أبي أعلم بكر الله يعلم مشكون اعطيك الصحة ولا اعطيك الصحة لا تقوم بالبقية البقية نفس اللي كومنتير أيوتا تجي تقول شيء طيبة ويا أحلى راديون حبكم برشة عنا زيدي كيف كيف حنان كاجول لنا ديري تقول أسمي بنتو أبي بكر حنان نديري هو اسمي تقريبا هضمهما لكمنتار تقريبا هضمهما لكمنتار الي يجونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نذكر مرة أخرى www.facebook.com slash kasserinefm هذه هي الصفحة الرسمية ولا غيرها ما عدناش صفحة أخرى كان هذه www.facebook.com slash kasserinefm نجمو تسمعنا على سيت أوفيسي الامتاعنا www.kfm.tn ولا سمعنا سور افن كريمه ألفين، كلما أردت أن أكون في مكان ما، كلما أردت أن أكون في مكان ما، كلما أردت أن في مكان ما، كلما أردت أن أكون في مكان ما، كلما أردت أن أكون ما، كلما أردت أن أكون في مكان في رمضان ما، كلما أردت أن على في مكان في ايي بدك رمز فيت بشليد يا حسره يا يوسف <تصفيق> يا حسر يا عبير قال لك البارح هاي الدمعه بدها <تصفيق> هاي الدمعه تبكي لي قالوا لي بس اخر بس عيدنا <صف> عيد توشوفه كيفش توشوفه كيفش لا رمزي ران عصير واتبش العيد عبيرته ونشوفه كيف ايش تم شوف كيف ايش تم السيد الوالد رمزي يكلم ماماها يقول لها تزهل خيط لها جبه وهي وهي اخر بكي بكيت على على خضه تاع الدجاج لا لا على دبوس الرايب بعد خضه الدجاج شوف محمد علي في بالوش وبالحكي انا لا في بالوش لا لا حكو هنا يلزمنا يلزمنا نحكيو اكيد لازم لازم كل تسمع بها بطبيعه الحال تفضل فضيحتها بقالي ليالي تفضل لا أنت تحكي لا تفضل أنت بس. عندك اكسر في بالي بس نمشي اغنيه نورمالمو لا لقيت هذه شخص هذا الشخص اللي بحداك في الاستوديو تو المدعو المدعو المدعو عبير سويح القاتل و القاتل بحجزوره هكا القاتل بحجزوره القاتله جتنا جبنا معلومات ومن ومن, ومن مصادر موثوق ومن مصدر موثوق جدا قال لك نهار من نهارات في, رم في رمضان هذا روح. روحت شقت الفتر يا أخي أخوها هاشترب دابوس تلبن ولا دابوس رايب اشتربها كلها والسلام عليكم لا خلال هي شمعها يا شبايا رايب هاشلوا بيت في الاستعجاري داخل الطفلة بالبكاة والله بالرأس ميرو والله بسهب الله <تصفيق> دعابة أكيد <بس> محمد <تصفيق> علي تسخيل انفادلك أنت لا مش دعابة بالحق <تصفيق> بل لي يعطي الميكرو بل لي تسخيل انفادلك سي محمد علي والله يمنين فادلك توصيها والله يمنين فادلك والله هاي <تصفيق> الدمعة وده يا رمزي بله يكلم يا رمزي لا بالحق ما أحكيلكش مش دموع يعني قريب تبكي لشارشور أحكي له وأنت حكيت له خل... فخذ؟ حكي حكيت حكيت أحكي له بخل... لا معاتك كلوله فخذ فعال جيسي محمد علي فخذ عال جيس كلولها <تصفيق> معاتها مي بيتها <تصفيق> في الدار على فخذ نتعة جيسي عمل لها منتبة فدار براسمي سيمو حامد علي رد بالك حتى انت يعني يعني تبار كلا يليسي تخطف لك داي ولادين يماني فاهم بالك محمد علي <تصفيق> اني كانت عبير جميلتك واخده. دونك عليك مقدرة لها يا عبير على سبيل اطارة ادعابة. اكيد اكيد يا وسيمة. الستة وتت عشرين دقيقة. <تصفيق> اي بالله مه. يا وسيمة وسيمة. السلام امانة. اي. فضل. السلام عليكم نبيها نصري. الكل سلام عليك يا نبيها الناس كل. اي. السلام عليكم. <تصفيق> او تقدم تقدم ددي كاس الخاها ولا ناصري وتقولوا يا ربي إن شاء الله ربي يرجعوا سيلو من ميمتو على خطأ السلام آمينة الكلمتين اللي قلتهمني بش تقوليهم السلام آمينة وصل يعني وصل, <تصفيق> وصل <وعلى. تصفيق> السلام آمينة تبريت ذمتك ساي حمد الله يا عبير إن شاء الله ديما تكون صوت صوت صوت العباد وصوت المواطنين في القسرين أكيد إن شاء وديما توصل صوتهم ونحبوك ديما هكا واصل على هذا المنوال. ووصل على هذا نعم نشجع. كذلك ونشجعك <تصفيق> <حتى تصفيق> ونزيدك في كيف أوسيما نشجعك خاصة إذا كان تجبد تحل علينا الكتاب هكا وتعطينا نقطة اليوم حل علينا الكتاب وكان على يا أوسيما لحظة سمحني يا رمزي كان قبل نقطة اليوم كان سمعنا أنت تقطوقة نسمع شنو ورأيك نسمع ونكتت اليوم زعماء نسمع ونكتت <تصفيق> اليوم <تصفيق> مشت معاك. نسمع ونكتت اليوم. لا لا هي <تصفيق> يلزم يلزم يبقى يبقى الشعر بعد النكتة مش سادة المستمعين حتى كده. يهضم. مشدوا أقلق في معدته نفس جاي من حوله من شعر. جود سويت النكتة اليوم. أتى شيء أتى شيء أتى شيء. به تواصل مع بعض. في الظل أنا مش كل يوم الواحد يحكي نقطة ضحك. حاول اللي هي. مش سبحان الله. يا مستمعين بربي اسمه. عبير عبير وعبير مفاضل. عبير <تصفيق> مفاضل نخليني نفهم السدر المستمعين. مش كل يوم الواحد يحكي نقطة ضحك. <تصفيق> رأي مرة تسيبه تخيب مرة تخيبك ولا يا سمعان ده مرة نضحك ومرة ما ما استوى ومرة نبيخه ومرة ميرجى ومرة ضحك بيخه. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله في كل الضحك. <البيعي> الله في <تصفيق> كل الضحك. الله في <تصفيق> كل الضحك. مرة قالوا في خليني كمل نحكي مع السدر المستمعين اللي عندها ماك لفوق فوق فوق الجاز مذهبها طفي الجاز التحرق التانجرة ترسينا في حل ورطة. ربي قدر. إيه إيه اللي سوق في الطريق <تصفيق> بالله اللي سوق ويمشي. كان إنت التاكسيستي أو كل الناس الكل والانت تكلم فيه كي انت تاكسيستي اللي بقيته تمشي راكي على مين وحبس الكونتر للي ركب معك حبس الكونتر خليش كونتر يمشي حبس الكونتر واسمع نكت اليوم. آه يمشي النكتة سيدي تأكل على ربع. نكتنا اليوم سيدي قالك ثما أم طيح لك الفم يا حما. تمام أم جت للبنتها قالت لها بناتي بجا ربي ب ااا قومي طيب العشاء رح خالتك جايب حذنا خالتها جايب اشكون جايب حذهم خالتها خالتها, خالتها, خالتها, <تصفيق> خالتها جايب حذهم قالت لها بناتي بناتي قومي طيب العشاء الطفلة تلفت الماماها قالت لها ماما والله اتي عم أنا طيب نتي عم بدي من الطيب دي برام كوجيرة اتي بدت أه؟ تخنن مكتعرف تخنين تخنين اللي بنات الطفلة شبهها شو ولد تعمل؟ ها؟ شو ولد تخرن؟ ووالد تخرن؟ وات الطفلة شو ولد تعمل؟ أه تخرن؟ أه تخرن؟ في الطيبة كل عشاء؟ به؟ أي لما تلفت، تلفت لبنتها قلت له لأي بدي يا ولدها سامي جاي معاها جاي مع أمه ولا بير حجيم بالجيك يفك طيب العشيرة سامي جاي مع أمه من بالجيك البر سامي اللي هو جي ولد خالته يجي ولد خالته إيه صح اه اللي اه ما حبش طيب لها الاهم إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه جاي إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه أي سيدي بعد ساعتين كالطفلة في كوجينة راتسة <تصفيق> بسيكنا كوسكسي وإش من <تصفيق> تواجين إيه وإش من صلايت وإش من ملسيح وإيا يا ملدي ما أحكي لكش إش من الحلوء ما نحكي لكش أه أي بعد مشتك الطفلة بعد ما كملت مشت لأمها قلت لها ماما ربي أنا فأ... طيبت كل شيء وحضرت الدنيا كل تلفت لها أمها قلت لها ربي فرح ابنيتي يعطيك الصحة ركي أنتي ذراعي لفتت الطفلة وقعدت لما وهي تتبس مح وتتحوش وكذا تعمل من قل المزاد تحت. <تصفيق> مزاد <تصفيق> قلت لها وما قلت ليش أنتي على الجاي سامي هما على الجاي مع ماما. لما تويت طبلة بشي بالف الجاي بشيخطبها بشي. قلت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لها لما قلت ليك صرنا. قدر لا قدر لا ما جيت صداع في با بعد ما كمل بليم مجال تدخل طفلا بعد ما كملت مسجلة طفلا <تصفيق> بعت... مسجلة يا تواجر ويا سكسي بدل بلي... يبليل... ما ما تش في الاستعجال يبقى بيت بيت كعابير بس ما كعابير من الاستعجال يبقى هذه هي هذه نقطة اليوم إن شاء الله يا رب تكون نالت أعجبكم مع نقطة آه... <سيء> محمد علي <تصفيق> أعجبتك النكتة. عاشي يا ربي بفضلك مع نكتة اليوم نوصلو حتى 6 و6 و8 و20 دقيقة مع نكتة. سبحان الله من غير مزيم لربنا عجبتك النكتة. لا ولا ممتاز. ما يجت عاد جت النقطة ما نكتي في النقطة. يعطيك الساع. هلا كم الجد؟ رمزي بلي عجبتك. أي جنجيل لا عجبتني. حمى ماركيت ماركيت يعطيك الساع. شارب النقطة عجبتك؟ <تصفيق> ماركيت. <تصفيق> <تصفيق> يعني؟ يعطيك الساع ترفقة. إذاً نبقى نستنى في آراء السادة المستمعين سبعة وسبعين أربعمائة وخمسة في المسابقة ومنها فرد مرة زيت تعطوني رأيكم في النقطة واللي على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تروى دبليو نقطة اليوم توصلنا للستة وثمانية وعشرين دقيقة ومعانا اتصال هاتفي نقوله ألو عسلمة أهلا وسهلا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ألو ألو عسلمة عسلمة يلا مرحبا عايزك ريم من عين الجيد شكون معنا ريم من عين الجيد ريم من عين الجيد مرحبا بيك وتحية كبير للجميع مستمعينا في حي زهور وبالتحديد بعيد الجيد احنا نزمننا على حتى يكفي جينا بالضبط ملا والله جو بيتك يعني على البكتة متاعك حسب, حسب, حسب رأيك يا ريم شنو جلال هالطفلة بعد ما سمعت انه سامي جاي يستدعى فيها من العرض رأييي البنيت وفرصني ساير البرف عبيد راي يا ريم يا ريم حسب النبرة متاعك حسيتها صارت لك الحكاية فما مخلطات يا ريم يا ريم كله فما مخلطات يا ريم الحقيقة الحل لحظة بالله يخلفهم الوضعية وضعية حرجة جدا يا ريم الضحكة متاعك متاع صارت لك راي لا لا باللي ما عندكش ولد خالتك اسمه سامي يعيش في بلجيكا لا ما عندكش ولد خالتك سامي يعيش في بلجيكا لا الحاق ما عندي عندي في المدخله اصلا ما وشرفتنا معنا في لا مسابقه ا عايشه أسماء بنت أبيبك. صحيح أنك تمتلك نزتني إذاً صحيح. إن شاء الله ديبة تضحك. يعني من جرير نكت تأسمى معتها أسمى ولا تعايشة معتها. صحيح. <تصفيق> حسنا يا ريم. يا ريم. كيف عمرك أنت؟ إثناء. كيف عمرك؟ ستة وعشرين. ستة وعشرين. <تصفيق> معتها حسب رأيك يعليش تسمى تعيني الجيد بعيني الجيد؟ عندك شفكرة؟ والله إلا أنا بدي دي من أمي وما تجاوب نيس بقولي ما نعرف أي <تصفيق> صارتوا تلوج في الإجابة هذه ما قيتهاش في بليئة وفي قرارزي <تصفيق> <تصفيق> تبعنا تبعنا عكا في متى ونجاوبوك على سؤالك إنساء الله هذه يا عايسك يا ريم نورتنا يا ريم تحية للويلدة والعائلة, والعائلة كل نورتنا يا ريم تحية كبيرة ليك والعائلتك لكل كل. <تصفيق> والجميع مستمعينا في حي ظهور تحديدا في عين الجايد منورينا ديما ومتوانسين بكم ستة ونص متواصلين معاكم حتى لسبعة عامة العشية مزلت تقريبا نص ساعة تفصلنا لنهاية حلقتنا لليوم لكن توا يظهر لي موعد الشعر الشعبي مع رمزي مشني رايق قبل ما نعنو التقطوق متاع الشعر أه. نمشو نخرج وكالنغام للمستمع نحبا نحبا نحبا نحبا نسمعوا شوي النغام وبعد نرجو نسمع بيه. بيه. قصيدة اليوم نحب نحبا نحب نحبا راجعين توت سويت كافم كا سان ست كون سيس نحبا من حبا نحب حبا, حبا, حبا, حبا, حبا, حبا وهذا هو النغم نغم والترب الليبي يعني تحية كبيرة لجميع الشقاء الليبيين وتحية كبيرة لدولة ليبيا الشقيقة دونك رمزي تو وصلنا للستة وربع عضوين أنا بنحب لل أنا بنحيل لل معانا مواطن ليبي معانا مواطن ليبي أنا منحيل للجمائرية يعني عنا بالك طبعا لا خذ رأي عد قوي شرعي وضم لا يمكن بأي حال من الأحوال يعني أن تستقيم مثل هذه الأشياء أبدا يعني خلاص يعني خلاص خلاص منفعل يعني بحثنا مواطن ليبي منفعل لكن يظري <تصفيق> بعد ما بيش يسمع الشعر الشعبي التونسي اي منعن سيرة مزيان الصندي بالحق <تصفيق> اللي يظرف يقل بش يتفره <تصفيق> دو بش شيخ <تصفيق> يعني اوسيم <يا أسيب. تصفيق> بطبيعة الحال شوف احنا عنا احنا عنا توصل لتلاثمية وسبعة واربعين كومنتر <تصفيق> نعم بعد بعد النقطة و بعد القصيدة نحب بميوصلوا خمسمائة كومنتين. إن شاء الله. إن شاء الله ربي دونك. مستمعين. رحب يولي عنا في قبل المدفع عليهم خمسمائة كومنتين. نستنوا التعليق متاعكم على برنامج قبل المدفع. تو ستة وسبعة يعني عم ستة وخمسة وثلاثين دقيقة. متواصلين معكم حتى للسبعة متعلاشية وتوا موعد الشعر الشعبي مع رمزي. مرسي. اليوم باش نقولوا في قصيدة اليوم سنوات صابر على الدرك وذيما كات موجع القلب جاح ديما سنوات هافت عوني كات موجع القلب في مكنوني ليمتهم ليام ماتوني صدر حكمهم على الحي حكم جريمه وداروا عليا بعد ما زهوني يخطفوا هلال القلوب على حطفوا الهنا بخيوطة وخلوا القلوب مليعا منقوطة هبت طايبة فوق الجمر محطوطة وشوايها ملهوف يوم فخديمة ندرجحوا ما بين فوق ولوطة ويويل من كان الزمان غريمة لأيام غروا وجد لهيب النار في جواجية جت علتي في جوارحي مخفية مسلول قلبي من أوجاع اسميمة في الظاهرة صابر على ما بي وفي خاطري ناقل هموم اطميمة ناقل هموم كثيرة مدرجحة بين الدرك والحيرة صبرت قلبي ما نفعت اصبيرة ولا صبت على العفس الجمر عزيمة نصوم الشقاء ونبت ع التكديرة موعص طريقي ما نفعت ازقيمة بين المساء وصباحة مشغوب بين السد والسفاحة عطشان ريقي رويت شياحة رمضان بالعشرة رق نصيمة مغبوب لايث عطش وكلاحة والدل فيدي رشني تفعيمة مغبوب ريقي شايح والعين قربي يبت مها سايح وجنانها بالعطر يصبح فايح يتنجق المغبون عالتن بين المظالم ضح حقي رايح ولين ظلم يتيق شت تسليمة وحق الكريم العالي لن صد جرة حق راحة غدالي مهما الفراغ طوال ذب الحالي بني البنيتا يكيد في تهديمة على عيونها أم الغثيث أحمالي يعاهدتها نخش الخطر وشحيمه. الله الله الله الله الله, الله هذا هو هذا هو رمزي فقرة الشعر الشعبي ان شاء الله يا ربي تكون نالت اعجابكم وانا شخصيا نحب نقول له برافو برافو مرسي برافو ميرسي ميرسي يعطيك الصحه سي محمد علي ايش رايك في هذه القصيده سي رمزي يعطيك الصحه ميرسي يعيشك سي محمد علي كلمات معناتها وشعر مريقب ماتروس ماتروس ماتروس ماتروس تارزان ومرسي عبور على الزغروت ازداد كيف كيف يعطيك مسحى أكيد أكيد رمزي مرسي أنتي على الشعر جميل هذا يضرب في القلب يعني يعطيك صح <تصفيق> يا عبير يعطيك صح, صح, صح يا رمزي ستة وثمان وتسعة دقيقة يعني سبعة غير أربعة مش نعود. يا تك صح يا عبير عايش يا تك فيك عايش. عايش. سأحوني بش نذكر بال بالمسابقة جاية لليوم مش نعود ال ااا اللي يتبع تشوز كلاس اللي في مسابقتنا لليوم قلنا عنها بوندا أشياء معن تشوز كلاس فيها 20 دينار تشوز كلاس عاملين عاملين إتجاه معتها اللي الفرفيه اللي انك اذا إنك إذا كان تشتري بأكثر من 50 دينار تدخل في السحب وتنجم تربح 30 دينار إذا كنت تقضي بأكثر من 100 دينار تنجم تدخل في السحب وتربح بوندا شاب 50 و30 دينار اذا كنت تقضي من 200 دينار تنجم تدخل quéん. في السحب وتدخل في السحب تاع العيد بطبيعه تربح 500 دينار بوندا شاب قيمة 500 دينار من هدايا سوق كلاس ان شاء الله فرينه زايده في بالي رمزه هذا معنا تصال هاتفي مرحبا لاله مرحبا يا نوئل يا منين تكلم فينا يا نوئل بوز من بوزجم تحياتي مستمعينا في بوزجم يا نوال الحمد لله لله كنت تسمع فينا أي أي, أي, أي. عجبتك النكتة يا عجبتني صار بارس أي بيه بيه بيه تزونا بي. اليوم إن شاء الله ديما جو يا ربي شاء الله أنا أحب الشوكة معكم في المصابة لا لا لا لا تنجم الإجابة هي أفضل أبيبك يا ناويل ناويل ناويل تسمع فينا؟ ناويل كيف تحب بنتي؟ كيف في لا سكرنا اليوم سكرنا البرنامج يعني قسمتها بعدين يلا يا ناويل بفضلك عليك فقط يعطينا الإجابة بتاعك وإن شاء الله يا ربي تكون سعيدة الحظ الرابحة معنا اليوم ما هو الإجابة بتاعك يا ناويل؟ بنت أبيبك اوكي أسمى بنت أبي بكر نوال أختي تحب تشارك معاكم نبيلا اختي صادقه مرحبا بها نبيلا زيد ألو الو انا اسماء اسماء نبيلا تحب تشاركني في موساابقه مزروبه انت مزروبه عندك ما تقضي لا لا ما ليه ما؟ هي في الكوزينه يعني لا لا مش في الكوزينه لا ما تخرج لها من الكوزينه لا ما تدخلش للكوزينه <تصفيق> هذه ما كناو <تصفيق> على الحب ما كناو على الباهي مرحبا راحن بيمكش بينا وردنا هاي العشوية. اسمه في بلجيك. اسمه. <تصفيق> مجموعة سيسيم يبدأ بلجيك يدي. سمعت أنا مال. أنا مال توه ما ما طيبش حتى عظم يا رسول الله. لا لا طايز ما يرد خل ما في رمضان عندي تكوني طايز ماله ما اللي بتحجز ندخل السجين. أنت طيب أنت طيب أنت بيسير رياح طيب أنت ولا. بليسا ما خلنا في الموضوع يا رمز له. مش فيهم يقسم. هي قلت لك بيسير رياح ما ما في رمضان قلت لك لا. آه في رمضان يا وجهي حاس كبيك يواجهه. نتبت كألكاتس. كبش كألكاتس. يعني هارت الجارم ذان وحاجتهم بيك. جماعة سعيد. انت شديت الصالون ال ال صالون؟ إيه أكيد أكيد ركي تعالني بعد ال بعد الافطور ولا قبل الافطور؟ أكيد هكاك. لا, لا أكيد هكاك أنا نغسل معه. آه آه. لسه حاجة بيه يعني. بيه بيه أيه سيد أعطيناك الإجابة متعاك أيه؟ هي أسماء بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر. حبيت نقول للرنبي صار عزيب نير سعر متاعك وقصي مزيدا عن أنك تأمير سيبر يعطيك ألف صحة يعطيك ألف, ألف صحة أو على عز غروتة يا عبيزة درس أكثر منها ميلة يعطيك <تصفيق> عرف صحة يا سيدي نورتنا مرحبا بيك في كل وقت إن شاء الله رمضانك مبروك وشاهية طيبة باي باي <تصفيق> وتمشي دي راكت يا ناولو نبيلة تمشي لصفحتنا الفيسبوك وتكومنتو على النقطة التنبيه الشعر بطلع يجبهم يعملوا الكومنتير متاعنا نتذكر مرة أخرى تروى <تصفيق> فيسبوك كوم سلاش كاسرين أف أم اذا كان عجبتك النقطة ولا عجبك الشعر وإذا كان ما عجبتكش النقطة وما عجبكش الشعر كيف كيف تعمل كومنتير تعمل كومنتير على الفاجر متاع تروح <تصفيق> www.facebook.com.com رمزي بالله تم موضوع راهوة والله والله ربي قدل خي بالرسمي <تصفيق> موضوع حبسني في رسم حبسني في رسم أي تو <تصفيق> بالله سمحني سمحني لحظة أتفر <تصفيق> طفلة فتاة يعني تبرك تبلغ من العمر برشة سنين برشة سنين برشة <تصفيق> كبيرة أشرفة بالحق رويا رمزي مش صغيرة <تصفيق> كبيرة طب <تصفيق> لهم <فمني. تصفيق> أي با تعرف تقلي عذمة رويا رسول الله أيوة مام با تعرف تقلي عذمة أمين، با تعرف ما نعرف ما تعرفش تعمل عمل شي ما تعرفش الطيب. يا فتيات اللي تعبوا. تقولي إن ساذه ما مشي خذ رجالة مشي عمرو دياري يا رمزي. بللي نك ونك وسريزمو. لا يلزموا يعملوا حل على بيك. يلزم و... حل، يلزم حل يا أخوي إن العائلة تتصرف والدولة تتصرف. تظام التضامن الاجتماعي يتصرف يلزمه بعد. التظام <تضمن> الامور هذه ما تدخل. لا يلزم يتصرف معانا التضامن الاجتماعي ما يجيش هكسي محمد علي. أصمت. لا نكونهم ميسج رايح. شوف اللحلي أخوي، شوف اللحلي. أخوي أكثر. عودات hmm. المساعدات الناس كل الكل خلي كلها طيب خلي تتعلم لعبيت ما في مشكله خليك تتعلم فهمتني اما هذي راه مش بش راجع على بال نظره انت قال لك محمد علي فقط نعرف اللي ما عندوش حتى سينو وما عندوش حتى علاقة لكن انت يا سي محمد علي نظرتك نظرتك في, في هالجين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مثل لا لا لا لا لا لا لا لا ما تصورش انت نزلت العبير شويه لا ما تعرفش طيب انا طيحت الكف على العبير شوية ما تصورش لا لا لا نعرف نطيب يا اسيما راني <تصفيق> نعرف طيب يا اسب <متصفيق> المستمعات الوفيات اللي هما يسمعوا فينا تو في الكوزينه اما نكلموه ورجعوا له الاجابه خطر. اسيما لهنا ساي كثر عليا ما عادش <تصفيق> بلاه وندي زاد اخر كيف كيف عنديش كون شهه كسرة بشحم ووو لو جتوع كسرة بشحم ما ما جيتها لوش في رمضان يعني زادوا عطايبون الكسرة بشحم في رمضان اللي راح ماليكو ما نساش تحي زاد كيف كيف الام الامه وجدين مدام وزهرة تحيا ليها لأنها تسمع فينا وتحي لكل الاطرات للعملة في في السجون ويعطيهم الصحة وربي عاونهم الناس الكل تحية كبيرا لهم حبيد فقط نبشرك ونفرحك توصلنا 465 كومنتر على تمام الساعة السادسة و4 دقيقة يعني 7-4 مازالت 4 ساعة إن شاء الله قدرة ربي يا رمزي نسكت نوصل 500 نسكت الـ 500 نسكت قفلة أي. قفلة باش نوصل الـ 500 كومنتر نداء معنا تليفون فما اتصال هاتي فيه؟ نقوله ألو عسلامة ألو مرحبا ألو مساء النور يصعد نفسكم رجاء وينك يا رجاء كل العبير منورين بوجودك اكيد يا راجل شحوال الشريعه نعم عندكم غادي مش كل واحد في الكوزينه كل فل له في نواره يعني نعم كل فل له في نواره أيوة.لا يعجبني في رجاء دي من الابتسام ودي ما تضحك ودي معاملة <تصفيق> جو.أريد جو جو جو جو جو جو أحلى جو معكم أنتم.نهار وليل الله لو حد على الكأس أم.وعم عليا عمل جو ولا؟ولا <تصفيق> بطبيعي أنا في الكوژين مش معايا.مش معاك في الكوژين مرمض ظل مش مرمض ظن اليوم.صابرين معك.معك شنو تعمل تو؟ سبرين كمان فصلتها كمان مركز جنوية وروزيربي وبرين كيكو هاي لمن يتحاسين وإن شاء الله في حبكم من طوما هكاء إن شاء الله يا رب اسمعني يا رجاء نعم السبرين نخلينا الناس مع صوتها أي بحذيك سبرين ماذا بينا تنورنا بصوت متأح ألو عسل ما سبرين مرحبا. الحمد لله. أيش تعمل توي حدد مكانك وحدد إيش نو تعمل بذب. حدش لا تكمل. <تصفيق> <تصفيق> <بجمعت> سبرين <تصفيق> زارت. من يا سبرين سابري. <تصفيق> ما. نعونة مش من. سبرين. نعونة طيب معن معن عشان طيب. سبرين. تعرفي تقلي عظمة قبل ما تمشي الأسيمة ساعة. تعرفي تقلي عظمة. جاءوا بأسامة ميلة على الكلام اللي كان يقول فيه سابرين مرحبا بيك نعم ما ليس تسمع فيكم بالجدارة سابرين مرحبا بيك تسمع فيه تو نعم تسمع فيه يا سابرين اي هكذا سيبا هاي بيه وسامة معك يحكي معك عشلي ما سحوالك مرحبا بيه لبس انتي حمد الله عشك خليك سابرين عندي ملحوظة وهي رهي يعني شي شي شي شي شي ذمرت منه حقيقة انتي تعرف الطيب ولا يا سابرين اي بطبيعة بل والله العظيم يحرز أمي علمتني <تصفيق> مالاش بك تاع ما كان في صلاه لي اليوم اليوم عملت صلاه باهي صابرين حاجه تعرف تكسكس يا صابرين تعرف تكسكس الكسكسي حاضر كسكسي حاضر <تصفيق> هذه هي يعني يا رمزي عاداتنا وتقاليدنا ماشي وندثر وماشي وتمشي على ارواحها باش يطلع يطلع, يطلع يطلع جيل جديد تاع مصبرات نتاع واحد هذاك اللي مرضنا وهذاك اللي لقنا وهذاك اللي بركنا صابرين <تصفيق> صابرين مشكور على اتصالك نورتنا وشرفتنا مرحبا بيك صابرين صابرين فما ذي في حبك كلمك الو فما ذي في حبك كلمك يا صابرين ألو ألو وي, وي عسلم والله والله أنا فهمتك أنا فهمت ما تعرفش الطيب وأنا وأنا فهمت ما تعرفش كسكس وأنا وأنا وأنا وأنا فهمتك والله يناظركم روحكي متقلوش عظم أنا أنا فهمكم بارك الله فيك بركة الله فيك <تصفيق> <تصفيق> إلى شيء طيب يا, <تصفيق> يا <عايزي تصفيق> سامري هذه كانت رجاء صابرين ورمزي نحب نقول لك ونحبك أنت يا عبير زغريتة قوية قوية قوية برشا وصلنا 538 كومنتار على صفحتنا الرسمية, <تصفيق> <وطلعتني تصفيق> الرسمية على الفيسبوك هاي نعم 532 كومنتار على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك على تمام على تمام الساعة السبعة غير درجين السبعة غير درجين وصلنا أيي. 532 كومنتار عمرها ما سارت في تاريخ الأعلام السبع المصري يا رمز. جملة تلو تفصيلاً. وبحذية الصديقية هو باقي بالاستوديو الستوديو. قدموا تحية. له تحية من المناسبة. تحية كبيرة ليك يا طلال. حبيت لسنة المستمعين نعود نذكركم أذكركم أنكم تنجموا في ساعة تتواصلوا معنا تربحوا معنا بوندا شعب عشرين دينار. من عند تشوز كلاس تشوز كلاس اللي بطبيعه عمل الفورفي نتاع شهر رمضان اذا كان تقضي مع تشوز كلاس 50 دينار تنجم تربح بوندا شاد وتدخل في السحب تروح بوندا شاد دينار إذا كان تقضي بأكثر من 100 دينار تدخل في السحب تروح بوندا شاد 50 ولا 30 دينار إذا كان تقضي بأكثر من من 200 دينار تنجم تدخل في السحب تاع ليله العيد وتنجم تربح بوندا شاد ب 500 دينار اي نعم 500 دينار يعني تكسي عيلتك الكل على حساب تشوز كلاس دونك برا نمشي اقضي اقضي تو سويت سي محمود سي محمد الدالي رمضان زمان ورمضان تو عشنا جينيراسيون قديمه خلتنا على رمضان قبل، خلتنا على ال ال كنا دينا على أجواء المدفع قبل، نحقو على الأجواء رمضان رمضان. كل وقت وقت وسيرمزي، كل وقت وقت, رمزي. كل وقت أنت, أنت شخصي نبعد على جو الخدمة. ولا رمزي ولا رمزي ولا رمزي ولا رمزي. فقط، سماح لي فقط معنا تصالهتي. تصالهتي. قالوا عسلمة. قالوا مرحباء. قالوا عسلمة يا كين. مرحباء يا عايشك يا, <تصفيق> يا, يا كلثوم أي أي يا عاجي <تصفيق> واحنا واحنا ديمك المرفوع عليه مننا مننا سيء يسلم معلمة بتاع السهر لا قبلك ولا بعدك لا لا لا قبلك ولا بعدك احنا اللي نجمع مرفوع يا مكثوم يا يا كلثوم يا عاجي انا حتى انتي لك في ما في بتاع الدراع كلثوم شنو حوالك لبس عليك لا بس ده عشناها سوية ترى أنا والله الحمد لله لباس الحمد لله مونسين العصير يا هاي يا بيت كذوب النكت سمعتها ولا ما سمعت إيش عجبت ولا بجاربي بلكي كم تعربي <تصفيق> ها <تصفيق> كذوب نعم <كالثوم. تصفيق> تسمع فيه ولا إيه نسمع قلت لك النكت عجبت ولا اليوم مي بلق ده يا وش يا كلثوم إن شاء الله ديمة يا ربي تضحك إن شاء الله ديمة فرحانا. إن شاء الله يا ربي عيو. تبقى ديمة مستمعة وفي لذات لجستنا فهم. كلمتهم مشترك معنا في المسابقة. إيه wow. واضح. سجلنا محاولتك يا أشياء مبينة حابين نسالم على طاليل ما داموا بحذيك محمى. اها. يسمع فيك. حتى هو يسلم عليك طاليل. إيه سلموا لي عليه برش. واضح. أي... واضح يا كثومي عايشك. يا عايشك شهية طيبة. أنتي بالمثل يا كثومي. أنتي بالمثل ورمتانك ما بروك وشرفتنا ونورتنا وباي باي. طاليل. سلم عليك برشة برشة برشة. وقعدت يسلم على طاليل وفريق. فريق قبل المدفع كل يسلموا على صديقنا وزميلنا العزيز طلال المحمدي. بق. قلنا رمضان رمضان زمان برش حاجات بدلت. اتنا بعد شوي على جوال خدمة والبير وال. نحى على حالي حالي شوي على. حالي حالي على القسرين الجسرين, الجسرين برش حاجات بدلت صحيح برش حاجات بدلت حتى في عاداتنا في مكلتنا في مم. في لمتنا معناتها برش حاجات بدلت معناتها. اليوم ولات حتى الميكله ولات ميكله متطوره برشا وميكله عصريه معناتها ما لقيناش شكون يطيب ما تهزياتك سمعت تحس ما لقيناش شكون يطيب كيفاش تقبل لا لا, صحيح. لا صحيح. صحيح. اليوم ما فيهاش الجيش الكسره ما تلقاهاش الكسره العربي ما, العربي ما, ما خبز العربي ما ثماش معناتها انا انا نمشي لنمشي للوالده معناتها باش نجيب الخبز العربي معناتها فهمتني لا ولو اني حتى مرتي تطيب الخبز العربي يطيب اما اما على قالغاز قالغاز ما العرب العرب بالعربي انا ثم لحمت تاع مثلا ثم ورمزي بالله على الحكايه الاوكليت هذه ثم برشه برش اوكليت ماشي وتندثري ولا لا لا لا مثل كما الكسرة الكسره ماشي وتندذر شكون ما زلت عنده طابونه شكون ما زلت عنده المكسكس هذاك نتاع العله مثلا المكسكس العله ولا ديكلاته ولا باكويت شوف بلي الحلال ما حمسه مدبشه اسام ما مشت تكون اسام ربما انت انت تسمى صغير ما خلاتش عليها خاطرنا اكبر منك اسام معناتك هذه قبل نذكر عن شميلي في الدار م. شميلي هذكا جي جديتي الله يرحمها الله يرحم عندها نذكر عندها حاجة عندها قدرة خاصة بها هي متعطين أيوة. طيب فيها أيوه تعرف لك مشكشك فلفل وطماطم أي. بس أي, أي. فيش واحد شيرا ما كأنك في العسل لا مش عادي وكل اللي فيه يا رجل طيب كنا كل هذه ندر نذكرها الشي هذي كل نتو وكي معناتها في مخيلتنا كيفاش انا كنت نتذكر كسكسي بكعبات فرماس وشوية بصرة واحد تعمل الوالدة معناتها لتوى لحد حد الان ما تنحاش من المخيلات ومستعج من الضوق متاعي مستعمل متاعي لحد دارس والله الحكيك الحكيك الحكيه هذي يا راي بالرسم يا جدا هبلتني ومفهمت هاش تفضل الحكيه توكل للبره تمشي وانت حاب تمشي الافخم لللير سورون يعني تشوفها أنواع واشكال وتوكل لكن وقت نمشي بالرسمي بهذا جداتي جداتي تعرف واش طيب ولا ما تعرفش انت يذري ما تعرف واش مش طيب لا ما <تصفيق> نعرفش مثيل ما نعرفش مش طيب مثل ماركه قص الدين الكل كله مع بعض وتحط الدين الكل <تصفيق> وتطيشه في القاز وتصب الماء تقصد رب تدسره على روحها تفاجئ طيب على اخرى وانت مش تنظم ولا تب بعدا تجي تطفي وتحط بالله يا رمسي يان مدق ولا شيء، وسيب كل ورقة ما تكلش ذي كرئ. اها. باهي لا لا كان. شوف حزة أخرى. باش نزيد مش زيدنا على الرزك على حاجة. قبل ساعات ال كنتشم ريحة الجيج المشوي وقال للجيج الجيج الروتي معه تكنت معه فيه بنة الجيج. به توه امشي. ال عنا بارشا دي رستوران وعندهم الجيج الروتي تنجم تطم بش فيها جيج تدخل فيها أصلا وما تشمش ري حد وما تشمش حد, حد, حد, حد شيء ايه <تصفيق> <حد شيء> <تصفيق> نعم, نعم, نعم تحسوا بلاستيك قاعد يدور ما بلاستيك قاعد أي يدور ما تحس شيء اي شيء طبيعي تورى مية مية بالحق التحالين كانت جمعت لريف بالحق رم عاملين جو ليه جمعت لريف شيخين والله شيخين والله شيخين لتو مازالوا الدجاج العربي والعظام العربي والزبد العربي والعسل الحر والبن العربي والبن مازالت لتو, لتو لاعتها لربة البيت في الثلاجه دائما تبونا مازالين بالله على ذكر اسامه دريرمون وقت مشيت نعمل في عنده يكون قبل رمضان بجمعه مشيت نعمل في الربورتاج نتاع الكامور حاسي الفريد وقتها مشكورين أهل الكامور معتا تقريب من أربعة لخمسة كيلومتر على الكامور شوي وقت مشينا للبلاسة هكي القرية بشي سيبوا فيها الضو والله نسيت اسم البلاسة شنو اسمها بالضبط الحسير اهي بين حسي فريد وكامور لا بعد الكامور اهي يكون حكيت باربعة كيلومتر بعد الكامور ناس بالحق ناس زواولة لكن كرة ماء ناس زواولة لكن كرة و... والله يا أسامة المطعم متعلك الميك اللي حطوه هن التوفيق. لا ما تنساش ما تنسش. ما هو شعائد؟ ولا ما تنسش. كيفيش الله واعل؟ رأي هذيك هي رمزي هذيك. رغم الامكانيات المحدودة وما مش حاجة. اي رغم اي الامكانيات المحدودة. بالظبط. رغم الامكانيات المحدودة. فما, فما فما لمسة. لما جوسي صار قوي ما تجيك أنا هذا. نحنا تو سموحمد دالية رمزي تشوفوا فينا كيفاش عايشين تو أنا عجبتكم عايشتنا. أنا كلنا ما ما تم ما كنا. منوكو حطري. زيزا حكوك. يا غرد ما مثل مش ما تماشي. يا حق في الجمح والشعير انت. ما بدأ. يا رمزي. في رمزي بدن... يطلع دروش حيو. يتيح. ايه. عليش يا مليش. طيب من سوق التغذية. زي. س... س... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا رمزي. يا رمزي. <تصفيق> يا رمزي. يا <تصفيق> ما تقول ليش دونك توصلنا توصلنا للستة وستة وخمسين دقيقة. اربعة اربعة اربعة دقائق. اربعة. طيب. سبعة وخمسين. دونك دقائق. طلال طلال يطلب مني باش نعود النقطة وطلال من حقه نعود وهلو رمزي فات فيت ونختم حلقتنا لليوم جالك ثم أمي يا طلال اسمعني بالله وركزي معي وطلفتني جاي على البلار ثم أم جت, جت البنت هاجدت لها بنيتي بالله يفيقي طيبين العشاء روى خالتك جاي بحذانا حتى ما فيها حتى يلحقها الطفل لفتت الام قالت لها مام والله تعبه من الجمش وبدت تنغنى عليها وكذا وتخرن <تخرنن> وتخرن اي نعم تخرن الأم التفتت البنتها مرة أخرى. قلت لها رو ولدها سامي على ولد خالتها رو ولدها سامي جاي من بلجيكا يا, يا بنتي جاي من بلجيكا راه <تصفيق> جاي معها راه ما تحبش فيك سمعت شيء باسم سامي جاي من بلجيك أي وقفت تجري قلت لها ماما نعمل كسكسي وطاجين ولا كذا حصل ولما قلت لها برّي أمشي طيب بلتقدر علي مشت لك كوجينة كطفلة ساعتين وهي في كوجينة يا كسكسيويات واجن ويا هاي كذا بعد يجي ساعتين مشتك اللمّة طلّ تلقي هي كسكسيويات واجن ويا سلايت ويا كذا ويا كذا والدنيا وعالم أكت طفلك يا كاملت قلت لها ماما ما قلت ليش أنتي سامي وعليش جاي مع خالتك قلت لها سرنا ما قلت لك <تصفيق> قلت لها ما وجاي استدعمين العرس ويا طالب <تصفيق> <تصفيق> وهكا يا <أسيمة> وصلنا. <تصفيق> وصلنا وقائت وصلنا لينهاية حلقتنا لليوم من قبل المدفع مدفع. اللي تواصلت معكم من الخمسة حتى لسبعة امتاعا شيا منورة حلقة منورة بضيفي الكرام تحيه كبيرة ليكسي محمد ده. علي شرفتنا ونورتنا اليوم تحيه كبيرة <تصفيق> ليك رمزي كيف كيف شكرا عابير شكرا نورتنا هكا نكون وصلنا لينهاية حلقتنا اليوم باي باي لسد المستمعين الناس الكل مئة سبعة جايك رمزي عطينا الرجل تاب تع القرعة تعب مسابقة اليوم بوندا شاب كلمة عشرين دينار بوندا شاب كلمة عشرين دينار مع تشوز كلاس اليوم ربحتهم معنا ريم من عين الجيد من حي الزهور ان شاء الله مبروك بروك يا ريم طلب بحذنا للرد وتسلم جايزتها تحية لكل السادة المستمعين أبقوا تواصل معنا في بقية برامج بعد شوي تسمعوا قصص الأنبياء ايه ايه؟ في الليل عندكم ساحة شريبتكم مع فريق ساحة شريبتكم سألت عندهم عن برشة جوز إذا كيف كيف نسلمه عليكم تقابلوا غدوا في نفس الوقت. غد وان شاء الله, الله. نفس الوقت. أيه شيء هي طيبة ان شاء الله يا ربي عديتوا معنا عشوية حلوة اللي هي ام اكيد مع وسيم ومع رمز ومع ذي يفنا الكل نقول لكم ما شيء هي طيبة وبيبا. شيء هي طيبة نسى كل حما سام علي تحية كبيرة ليك مخرج حصتنا لليوم باي باي تشاو. باي تشاو باي. تشاو باي, تشاو باي تشاو بل المدفع.